أيها النات اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس معيدا وخلق منها زوجها وبس منهما بجانا كسيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساء الرنبي والأرجاء إِنَّ الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم عما لكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله, ورسوله, ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور معجزاتها وكل محدثات بدعه وكل منعه ضلاله وابعه فما زال الحديث موصولا عن نظام الاسلام في حل مشكله الوقف وتكلمنا في الجمعات الماضية عن تشريع الإسلام بإجاب النفقة على الأقارب المرسلين ينفقون هذا المعوزين وزيد منه وكيف شرع الله تبارك وتعالى الزكاة وبينا مصارفها فجعل اول هذه المصارف الفقراء والمساكين واليوم باذن الله تعالى نكمل الكلام على هذه التشريعات وتلك التوجيهات التي جاء بها الاسلام الحنيف فنقول وبالله التوفيق لم يظف الإسلام عند هذا الحد الذي ذكرناه في خطبتين سابقتين. وإنما دعان على المسلم حقوقا في أوقات وأحواب من هذه الحقوق حق الجراحي هذا الحق الذي طيحه أكثر أهل هذا الزمان أو كادوا مطيعونه هذا الحق الذي اتصر فيه كثير من الناس ونسوا أو تناسوا مصيمة الله عز وجل بالشعر ومصيمة النبي صلى الله عليه وسلم إيه لقد جعل الله تبارك وتعالى وصيه الجاني الوصيه بالجاني مطلوبة بالوصية بالوالدين وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأحسان إلى الجار من كمال الإيمان وأن من هذا جار هو الإنسان. فقد استوجب غضب الله عز وجل والنار بنصرص من الكتاب والسنه قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ومن والدي الانسان ومن القرب واليتامى والمساكين والجان ذي القرب والجان والصاحب بالجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتم انه سيورثني وقال صلى الله عليه وسلم ليس لمؤمن من بأت شبعاً وجاره الوطار الى جنبه هذه النصوص الرئيوان إن أدلت إنما تأمله على أن للجاري حق على جاري ومن هذه الحقوق أن يكرمهم وأن يطيباً فهذا من العبط الجبال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يقول ابو ذر اوصاني صحيحي بثلاث اوصاني اذا اطففت مرضة ان اكسر ما ثم اتعاجد بعض جيراني فاغفث لهم من كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم الجارة جارتها يا النساء المسلمات لا تحترن جارة جارتها ولو بفرس الشعر فإذا علمت المسلم أن الجوارة لا يحد بحد في الشعر وإنما يعرف ذلك بالعرض وقد جاء بعض العلماء. كل حين من الأحياء جيرانا فضلا عن سكان كل أعطار من أعطارات للإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا وحده متكاملا، يعيب القبيلهم ضعيفا ويعطف غنيلهم على فقيرهم الإسلام يريد ذلك الأتباعا وهذا احد التشريعات التي حارب بها الاسلام الفطر ومن ذلك أيضا الجار الذي ليس بمسلم فقد قال اجر العلم في تفسير الايه ان الجيران ثلاثه انواع النوع الاول من له ثلاثه حقوق حق الاسلام وحق القرابه وحق الجوار والثاني له حقان حق الجوار وحق الاسلام والثالث له حق واحد وهو الجار الذي ليس بمسلم وقد فهم الصحابه رضي الله عنهم ذلك فقد أخرج البخاريه في الأذب المفرق وصحير الألباني قعيم الله عن مجاهد رحيم الله قال كنت عند كنت عند عبد الله بن عمرو بن عوز رضي الله عنه وبناهه يصرخ وبناه مشاهد فقال يا أولاه اذا أصرعت إذا أصرعت سأعطي جارنا اليهودي فقال رجل من القرن اليهودي اصلحك الله فقال نعم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الجار في الدخشين أنه سيغذر أو ابن أنه سيغذر كذلك مما شبعه بلستان كوسيلة ليطعى من هذه تذين كثارات كثارتهم في اليمين لا يؤهدكم الله إلاه في أيمانكم ولكن باسدكم بما عبدكم لأيمان كفارتهم اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اخيهم او كسرتهم او تحريم الرغبه فاطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اخيهم كفاره العنز في اليمين اي اذا حلفت على شيء في المستقبل ولم تفعله فتكسب عن ذلك أطعم عشرة مساكين فإن لم تجب إن لم تجب به على هؤلاء المساكين لطعامهم فتنتقل الفصلة ثانيا وهي صيام ثلاثة أيام قال كفّر الصيام لا نرجو من بعد بل قول لا كانت الحق والله علي ان الله وكذلك الفيديا التي يخرجها الشيخ الكبير والمورة العجوز والنهي الذي لا يرجع برق إذا نحططوا في رمضان، فقد شعوا عن الإسلام كذبوا طعام المسكين عن كل يوم يفترون الشيخ أو تلك العجوز أو ثلاث المريض كذلك الفتيات التي يفرجها المحرم اذا ذكر محظورا من المحظورات في حجه او ففي هذه الحال عندما يرتكب محظورا ويبقى أن نفرق بين ترك الواجب وارتكاب المعذور، لأن كثير من الناس لا يفرق، حتى هؤلاء الذين يشاؤوا إليهم على أنهم من اهل العلم إذا سئل عن ترك واجب أو ارتكاب المعذور قال فيه فيديا، وهذا ليس بصواب، أما ارتكاب المعذور. ففي إنفديه فيه إنفدياتٌ من صيان أو صدقةٌ أو نصر، واستثنى رجل العلم من ذلك ثلاثة محظورات أو ثلاثة محظورات. الأول الذي يشاع عنه قبل تحمد الدولة، هذا يخرج بدل عن أكثر يفعله. والثاني جزاء الصيد فجزاء الصيد انما يكون بقيمته او بمثله والثالث من عقد النجاح في الاحرام فهذا ليس عليه فديه اصلا شرع الله تبارك وتعالى هذه الفديه لمن ارتكب محظورا كذلك من ترك واجبا كذلك الحج الذي يهديه الحاله اذا تمد على القرن وكذلك هناك نوع من الحج شرع النبي صلى الله عليه وسلم وقصر فيه كثير من الناس إن الناس لا يعرفون حال السنه إن صارت معذوره في هذا الزمان وقوله وهي ان غير المحرم يندم له ويستحب ان يبعث عاديا الى بيت الله الحرام يذبح هناك ويوزع على الفقراء والمساكين قالت عائشه رضي الله عنها كما في البخاري لقد رايتني وانا افضل قناع عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها الى مكه ثم في يقيم بالمدينه بيننا حلالا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هذه انواع من ينطق او جمع الاسلام في بعض الحلامس كذلك من عالج به الاسلام هذه المشكله الصدقات الاختياريه التي يفرجها الانسان من ماله من غير جام عليه وهذه باب واسع. الله تبارك وتعالى وحث وحث نصا في اكرام المال للمساكين والفقراء جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل قال الذين في سبيل الله ودنفر من امسكان ما لهم ان من اخرج ماله ابتغاء وجه عز وجل كان له من الأجر ما لا يعلم الا الله بنصوص من الكتاب والسنه قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا نبهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون فانفقوا مما رصبناه من طبل اي جاتي احدكم الموت فينقول رب لو لا اخفرتني الى اجل طريق فاصدقوا عكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل عربه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبة والله مضاعف لمن يشاء والله واسر عليم قال الله تبارك وتعالى قل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ونفقوه من الله ورصقناه سرا وعلى نير من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه وداخلان وسلم الى نغفرة للربكم وجنة عرضها السلامات والأرض وعدة متقين البنين انفقونا في السراء والضراء ونحصوه في ذلك كثيرا لا تصر عليكم وإن يتذكره واما نبينا صلى الله عليه وسلم فيبين لنا ان هذه الصدقه ينتفع بها صاحبها في دنياه واخراه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من احد منكم من صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم انك ان تبذلا الفضل خير لك وإن تمسكهم شر لك ولا يبلاه على كفاف ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه عمان الا وفيه ملكان ينزلان يقول صلى الله عليه وسلم ياكلها فيشرب من بر طيب فيها قال فلما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا جاءوا طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نظره عز وجل قال أن تناموا البر حتى تنفقوا مما تحبوا والبر في هذه الان فسر بالجنه وفسر بالتقوى وفسر بالخير شيء وفسر بالطاعم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد سمعت ما فقال يا رسول الله إن احب مالي الي غير حال واني تصدقت بها لله عز وجل ارجو برها وذكرها فاجعلها كما تشاء رسول الله وعن ابي يعلم يقول دم سعود لما نزل طرد الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره لانه تحت علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله عز وجل يامرنا بالقرض قال نعم قال يا رسول الله فاني جعلت حائطي بل بستاني كما فعل ابي طالع بل هذه كانت بستانا لابي طالع وكذلك انا الحائط هذا البستان قال فاني اقبضت ربي حائطي ثم خرج ابو الدعداع ونان على ابو وكانت في الحائط هي وإنت حد وإنما هي من الكثرة بمكان ونذكر من ذلك ما هو فراح الإباءة اللئيس بنسعى رؤيكم الله اللئيس بنسعى كان يقتصر كل ما يؤمن أنفدنا أنفدنا الهنداء ولم تجب عليه الزكاة في يوم نبيا لماذا لانه كان ينسق ما زاد عن محرجته وحرجت حياته فلم يكن غنيا في يوم الأيام حتى تجب السكات عليه وحق أنه كان لا يتكلم وكان صديسا وراوي أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتكلم في اليوم حتى يتصدق على ثلاثمئه وستين مسكينا ثم يبدا في الكلام كما روي ان امراه جاءت تسالني شيئا من عسل فاخذ لها يعني شره عسل فقال اورده قد كان يكفيها القليل فقال هي سألتنا حاجتها وعطيناها اعطيناها على ولانعام الله تبارك وتعالى علينا كذلك اخوتي الاحبه من اعظم ما جاء به في هذا الجانب من تشريعات الوقف الخير هذا الوقف الذي يعرف بالصدقه الجاريه وهو ان الإنسان ما له لله عز وجل ولا يكون ملكا لاحد وانما يكون على ملك الله ثم انه يشترط في هذا الوقف ان يكون على بني فلان او على الفقراء أو ابن السجين او المساجين أو نحو ذلك وهذا الوقف شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان اخرجه مسلم في صحيحه اذا مات الانسان انتقل عمله الا من ثلاث من صدقه جارية او علم من ينتفع به او ولد صالح يدعو له فالصدقه الجاريه هي التي يحبس اصلها وتسبب ثمرتها في الصحيحين ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله اني اصبت مالا من خيبر ارضا اصابحا خيرا لم أصب انفسا منها يا رسول الله وإني اريد ان اتصدق بها فضعها حيث شئت يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم اني ارى ان تحبس اصلاف وتتصدق بها فجعلها عمر رضي الله عنه في الفقراء والمساكين وفي القرباء واليتامى وابن السبيل وفي سبيل الله لا يباع ولا يهم ولا يغنى هذا الاصل فجاء الوقف الخيري بعد ذلك هو اصل من الوصول التي انفطوا منها على الفقراء وتوسع الناس فيه كثيرا حتى ان من الناس من كان ليظفوا شيئا للطير في نواه والحيوان في البريه فكان يطعم الطير ويطعم الحيوان وكانت هذه المدارس وتلك المستشفيات والعقارات والاراضي حتى أصبح الاوقاف وزاره بعد ذلك في العصر الحديث هذه الاوقاف الخيميه شرعها الإسلام لتكون مصدرا من المصادر التي انفق على الفقراء منهم وبعد ذلك كلهم هناك الخزانه العامه للدوله بيت بيت المسلمين هذا المال الذي يشترك الناس فيه جميعا ومصدره من تلك الثروات التي يخرجها الله تبارك وتعالى من الارض او من الغنيمه او من الخبز او غير ذلك جعله الله تبارك وتعالى وسنى النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء منا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحاجه فيها حقا وهكذا وجدنا هذه التشريعات العظيمه وتلك التوجيهات السدينة التي لم يعرف الناس ولم تعرف البشرية وإلا يومنا هذا مثلها تنتصر على هذه الآثم وتحل تلك المشكله التي تعتبر أعقد المشاكل حديثا وقديما أقول قبل خان واستغفر الله لي ولكم. وسلامه النبي صلى الله عليه وسلم معاويه فاذا كان الاسلام بهذه التشريعات وتلك الارجالات قد حل هذه المشكله في السؤال لماذا نجد هذه الطبقات في ازماننا والجوام ان هذه الحلول لا تصلح ولا تصلح إلا في مجتمع إسلامي، في مجتمع يجعل التوحيد عقيدته ويجعل شرائع الإسلام هي التي تحكمه ينقاد بقدام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يعم الإسلام كل مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية فالله عز وجل ودخوله في السرد كاف أي في شواهد الإسلام. وإذا غير ذلك فلا يمكن أن يتحقق للناس فلا يمكن أن يتحقق للناس ما يصبون إليه من حل ذلك المشكله ومن العريب أخوة الأنبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر قبل موته صلى الله عليه وسلم بما بمأسابه لأمته من رخاء الاقتصادي وهذا كما في حديث سعدي ابن حاتم رضي الله عنه يقول علي بن حاتم كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسلام الإسلام فجرعه رجل فشد الفاتح ثم جاءه آخر فشكلا تطع السبيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي ابن حاتم أرى النبي صلى الله عليه وسلم أن نطمئنه لأنه جاء ما مأخذ لأن طالت بك أيها لترى أن قضعين تقطعكم من الهيئة إلا أن تعمل لا تخاف من دوار ولئن بقيت غير قليل أو لئن طالت بك حياتك لتريننا كنوزا كسرى وقد فتحت قال فقلته كسرة فنهرموس قال كسرة فنهرموس قال ولئن طالت بك حياتك لتريننا الرجل يخرج من اكفيه من ذهب او خطط فلا يجد احدا يضبن قال حبيب فلقد رايت الضعين تغطيكم من العيارة الى الكعمة لا تخافوا الا الله وكنت في من فتح كنوزة جسعة من قال ومان طالت بكم حيارات وكفه من لام او هكذا اكبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق ذلك في بعض البلاد في زمن عمر كما ذكرنا في الجمعة الماضية كما تحقق في بعض العهود كما في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في كتاب الاموال <تصفيق> لان عبيد ارسل عمر بن عبد العزيز الى عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق ان اخرج للناس الوضيات الوضيات مفرد من الامطيات مال يخرج من بيت مال المسلمين لكل مسلم لان الخزانه ملاى بالاموال فقال قد اخرجت ملقيات الناس وبقي مال ببيت المال فقال له انظر من اذان او من استدانا في غير سفه ولا اسراف فاقبع عنه دينار قال فارسل اليه فقال قد نظرت فاخرجت بماء ببيت مال المسلمين قال فنقول كل عمر أو كل بكر يشاء أن يتزوج فأصدقوا يعني أفل الصداق لو مزوجوا تفهم فقال قد زوجت كل عزب أو كل بكر يريد الزواج وبقي مال لبيت مال المسلمين قال فانظر الى اهل الخراج بين المزارعون الذين عليهم صراط في اراضيهم من عجز منهم فاسرفه عامين فانا لن نحتاجه قبل عامين حتى نعينه على عمله قال ففعل هذا تحقق كذلك في هذا العهد بعد احد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم واننا يا اخوتي تنصر باسلامنا وبتشريعاته وتوجيهاته تلك التشريعات التي فاقت كل تشريع ارضي هذه التشريعات السماويه التي من شانها ان تجعل المسلمين يعيشون وينعمون بالأمن الاقتصادي وبالأمن الغذائي هذا الامر الذي يفتخره كثير من الناس في زمننا لذلك لا يتطلب إلا أن نعود إلا أن نعود إلى كتاب ربنا جل وعلا أن نعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نسوك الجادة وأن نكون على الصراط كما كان الأول من أصحار النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان الله أغفرنا تنبنا واسرافنا في عمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على نصبب الكافر وأنصلينا ديننا لذيب عصمة ربينا واصلينا دنيانا لذيب عجل واصلينا إليها معالنا واجعل زيادة لنا في كل خير ولو ترى حدر لنا من كل شرف اللهم حفظ مصر من كل مكروه وصور اللهم حق الدماء المستمين اللهم أنلف بين قلوبين اللهم السيدات بينين اللهم اجمعوا على الحق يا رب العالمين اللهم فرش من ونفس كرب المكروبين ونفق الدين عن المدينين واشف مرطان نا ومرضى المسلمين، الله منصر المصطفى فينا من المسلمين في كل مكان، اللهم منصور على عبده وعباده، يا رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر، أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. عجل Say het woord aan محمد رسول الله. Wij